دلالة عظيمة من دلالات النبوة هم فما تلك الديعمل من حلقة شخص طفرك هيا مش شيره صفحة آه شيره صفحة اه يا صفحة ايه هنا حبيبي في الضلة بابا هنا بابا في الضلة هنا حبيبي في الضلة اهلا اهلا هنا والله هنا ممتاز يا حبيبي ربنا بك فيك يا رب فصحوها ونزلنا قبل ما تخوش على جوه كده عشان ما في فصحة لنا ممتاز, ممتاز يا حبيبي ممتاز رب يبذيك يا حبيبي يا رب يا رب يا رب جعلوا معنا قال تعالى ما خلقنا فوقهم سبع عن خلق وغضب وانزلنا من السماء ماءا بقدر بقدر فاسكنناه في الأرض اين على اذهاب به بقدره وقلنا هنا يقرر بالعلى وانزلنا من السماء ماءا بقدر وانزلنا من السماء ماءا بقضاء فها ان الله على نعم حكيم عليم يضع الشيء في موضعه من أكثر اكثر لحكمه وين اعطى على الكفافي أعطى على الكفافي الحكمة ولكن لا يقطع بحال من أحوال لأن الرزق من الله تلفي علاء مستدين لا ينقطع بحال من الأحوال قال الله جل في وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فربي السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون هذا الدرس ما ممكن نفتح بقى بس اسمح لي الحمد لله يعني هو قاعدين يا جدع هو لا هذه صفحه البدا ان شاء الله والسلام عليكم يعني انا اجهز <متحدث> انت اه صح صفه قال ونزلنا من السماء, ماء من السماء ماء بقدر كما قلنا قد قال الله تعالى إن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر فهذه دلالة واضحة لأن الله جل في علام يعطي يعطي يعطي, يعطي, يعطي يعطي يعطي على قدر لحكمة وإن الله حكيم العليم يضع الشيء في موضعه الحديث كان في الإسناد بكلام قال في النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قال إن من عبادي من لا ينفعه الا الغنى ولو افقرته لفسد حاله وان من عبادي من لا ينفعه الا الفقر ولو اغنيته لفسد حاله نعم قال اتصل بالشيخ الدكتور مقبل الان عشان لسه مكلمني كده انا بدل يوم الاربعاء يوم الجمعه الخميس احنا اتفقنا مع والدنا تكلموا دلوقتي وانتظر كده لابد الانسان ان يعلم أن الله تعالى يعطي بقدر والله تعالى اعلم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون حياكم الله وياكم احسن الله عليكم شروق الأنوار مع إشراق الأسنان ما شاء الله غفر الله لك سعيد سعيده نقيب البحور أخذت كما الطلب وما أدري ماذا أفعل معك ما أدري ما أفعل معك أسأل عنك يقولوا في البحر طيب سناره النجه التي كنت فيها عمم اقول قال الله تعالى خلقنا فطرناكم سبع طوائق وما كنا عن خلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدار فأسكنناه في الأرض وإنا على به لقادرون هذه أيضا فيها إظهار افتقار العباد لله جل في علاه وعجز العباد لربهم وهذا أصل نفسه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني وأقرب ما يكون العبد لربه جل في علاه عندما ينكسر انكسارا تاما بإظهار العجز والنقص وأيضا يزد القلب سجة لا يرتفع منها فارتق العبد عند ربه جل في علاه وقلنا بأنه محال أن ينقطع الرزق عن أحد لكنه يكون بالتفاوث فالتفوت له لو حكم والله في عباده حكم نشرون قال وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جناس من نخيل وعنب من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه, فواكه كثيرة ومنها تأكلون فإن شاء أن به جنات من النخيل وأعنى وهذا أيضا في الكركب النعم قلنا تعداد النعم دائما عندما تجد تعداد النعم في الكتاب فهذا معناه أن الله جل في أولاه يذكركم من عينه لشكره ولأنها تستجد عباده فوق عباده ولأن الله جل في أولاه يحب من عباده الشكور وما الله تعالى عن أصياء وأبيائه شكرا لأنعمه إنه كان عبد شكورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم إذا أكل الأكل أن يحمده عليها وإذا شرب الشرب أن يحمده عليها وقال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم فسلاة النعمة مع ذيادتها لا تكون إلا بالشكر والعبد الذي أغلق الله قلبه عن الشكر أو عن النظر إلى نعمة الله جل فعلا أو عدم نسبة النعمة لباريها عبد صلص تدرجه الله لهلاكه وكلما كان العبد شكورا كلما كان العبد ذاكرا لربه جل وعلا كلما كان اقرب وارقى وانقى <تصفيق> عايزين نتعود شويه انت بتتعود جامد الله يرضى عليك يا رب رب يرضى عنك يا احسن ابيك سل سل انا اسال انا الحق مع السلامه اذا اذا قال <تصفيق> طيب طيب الحجه اريد لكن انا والله مضغوط أريد... من... قول لا تعالم واناب لكم فيها فواكه كثيره ومنها ومنها تاكلون هل من هنا هنا من الجنسي من هنا للجنسي ام للطيب هل السؤال يوجد اجابته من هنا للجنس ام للطيب Ahora toma Gabriel, ya no seas capaz. No, والله لا تخش والله. ما انت ما تاكل مشهد تعال الراجل <laughs> ده من هنا يجنس ولا يجنس في من هنا يجنس ولا يجنس في الطبايد الممتاز بس شوية شوية بس العمّة بعد ذلك نطر سيف الله عنّا خير فتا هنا في قوله فأمشأن لكم ميزة الناس من نخيل وعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون من هنا الجنس وليس للطبيعي قال وشجرة تخرج من طور سيناء وقلت أيضا سيناء تنبت بالدهن وصدغ للآكري قال وشجرة المصدر هذه الشجرة هي شجرة زيتون من فضلك الله جاد امرك هنا شجره الزيتون وخصها الله تعالى بالذكر عند الشجر لأمور كثيرة منها كسرت الانتفاع بها لذلك خصها الله جل على بالذكر كسرت الانتفاع بها فذكرهم بهذه النعمة التي يعرفونها جيبا ليشكروا ربهم جل في علاه ولتكون سبيلا لهم للاهتداء وأيضا للإقرار بإلهية الله جل كما أقرب ربوية الله جل في علاه وأيضاً هي لا تكلفهم كثيراً في الثق هي لا تكلفهم كثيراً في الثقي لذلك أذكرهم بها ايوه هيا أخي أخي عشان في الدرس طيب بتبليه إن شاء الله في حاجة؟ ماشي ماشي, ماشي. بالله بالان شاء الله طبعا ضد النار وهي في ثمره تحياكل للنار وماده لها وهذه من اعاجيب خلق الله تبارك وتعالى ان هذه الثمره هذه الشجره تنبت بالماء والماء ضد النار وفيها هذه الثمره فيها ماده حياه النار فسبحان ربي العظيم هذه كما قلنا جلاء بجلاء من عظيم ربوبية الله تبارك وتعالى ومن علاماته ومن دلائل النبوءه من دلال النبوة أن يدل عليها القرآن دلالة على ربوبية الله جل, جل في علا رابع أن أول زيتونة نبتت بذلك المكان نعم هذا قاله مقاتل بذلك قاله شجرة تنبت تخرج من, من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للأكل وطور سيناء قلنا من من يقرأ سيناء منه من يقرأ سيناء وفي معنى سيناء خمسه اقواس 10 دقايق اكون جوه 10 دقايق ههوا 10 دقايق ههوا اه 10 دقايق اكون هواء تاكد اه والله انا نعم تخرج من من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ من الالكريم طور سيناء. سيناء بمعنى الحسن كما قال ان السلام مبشر هذه الامه برفعه وسناء وهذا قال ابن عباس والطور هو الجبل بالسريانية فجبل حسن والمقصود في كل هذا باب على البركة في هذا المكان وإلا فقط يعني دعى موسى ربه أن يموت قريبا من هذا المكان المبارك برمية حجر من طور سيناء أي المبارك عليكم السلام باركاته لما هم الكلام كثير وأنا أريد أن تهمنا الدرس خاصة ندخل الآن شافا داخلا ذاك الاخر وقيل طور سيناء الجبل المش... المشجر وانا سيناء اسم من هذا الجبل نعم قال وشجره تخرج تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن يعني تنبت تنبث ومعها الدهن اي هذه شجره تنبت ومعها الدهن وقال ابو ابو عبيده في قول لاجسناء وشجره تخلج من طور سيناء تنبت بالدهن اي تنبت الدهنه الاول افد الاول افد ومع ذلك ان الباء ستكون زائده والاصل عدم نعم وشجرة تخرج من صور سيناء تنبت بالدهن تنبت والدهن أيضا معها وصبغ طرع من مسعود ابن عمر ابن الرحيم النقعي والأعمش وصبغا بال بالنصب وقار بعضهم والصباغ بالآلف وكل هذا من النعاة هذه, هذه هذه الآيات كلها تعداد من النعاة من الآية على عباده وعلى العباد أن يعلموا أن الله تعالى يعدد منعائمه عليهم إقرارا لهم بربوبيته سبحانه جل فعلا استلزاما في الربوبية بعد الإقرار بها إلى توحيد الإلهية ثم ثمرة ذلك كسرة الشكر لله جل فعلا بعد كسرة اليقين عمل القلب بعد كسرة اليقين أو حسن اليقين في الله جل فعلا وحسن الثقة وحسن الظن بربهم جل في علام حسن التعبد بالشكر بل بزيادة الشكر لله جل في علام ولأن القاعدة العامة تراها كثيرا في القرآن من الآيات التي تأتي تترى هو أن الله جعله يعدد نعائمه من أجل الشكر ولأن من الشكر فيه الفائدة العظيمة لعباد الله جل في علام ففي الشكر التوحيد وفي الشكر الإقرار بالربوبية والإلهية وفي الشكر أيضا زيادة النعم مع ثبوتها وبعد نقف عند هذه والدروس تتكامل بعد ان شاء الله بعد الحلقة فسامسون لذاك ما كل خير الفائدة المصطنبطة عظيم ربوية الله في خلق السماوات السبع وامتلأت بالملائكة تتعبت لله جل في أولاد الفائدة السنية الله حكيم عليم يضع الشيء في موضعه الغنى والفقر قالوا أنت أننا بقدر بقدر والله يملك السماوات والأرض والله غني كريم جواد كريم لكنه يعطي بما ينفع لأن هناك ما إذا كثر الأمر فيه أفسد أو قل افسد والله يضع شيء بمقداره ويضع شيء بقدره سبحانه وتعالى تعداد النعم أمرا بكسرة الشكر تعداد النعم امر بكسرة الشكر طيب نلتقى إن شاء الله بعد الحلقة مع المسارعه وننتهي منها اليوم ان شاء الله في المسارعه ونمشي قدما اللهم يسر لنا يا رب ان ازيكم الاخوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته توفيق سؤال سريع طيب سبحان الله ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك عليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته